فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَرَّبَكُمُ رَبُّكُمْ بِرَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَن قَوْمٍ مُجْرِمِينَ فَإِن كَذَّبُوا فَقَدْ كَرَّبَهُمُ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَلَى الْقَوْمِ مُجْرِمِينَ فَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا وَلَا آذَنَ إِلَّا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون إن تتبعون تَعْبُدُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَا ذَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شاء لَمَّهُمْ شَهَدَاءُهُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا أُولَئِكَ الْمُشْهَدَاءُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ فإن شرحوا فَلَا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون وَلَا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعذبون ايؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعذبون قل تعالوا اكلوا ما حرر ربكم عليكم اريد تعالوا اكلوا ما حرر ربكم عليكم اللا تُشْكُ بِهِ شَيْئأََّ تُشْكُ بِ شَأ وَبِالوالذَنِ إحسَّانَ وَبِالوالذَْين إحسَّان وَلَا تَقُتُلُ أَلادَكُم مِن إملااقُ وَل تَقُتُل أولادكم من إلاق نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعفلون ذلكم وصاكم عَلَّكُمْ تَعْكِدُونَ